ونستعين اللهم تعالى ن أعمالنا من ومن أن أن سيئات ورسوله يهدي يهدي بلا فلا لها بلاك لا أباد إلا الله لا محمداً اللهم وأشهد عبده لله فله لك وحده وأشهد شريك صل على محمد وعلى آ ل محمد كما صليت على آ ل ابراهيم إ ن ك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على آ ل ابراهيم انك حميد مجيد أ م ا بعد ف إ ن أ ص ل ه الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل م ح د ث ة بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أ م ا بعد ايها الكرام لقد تحدثت في لقاءات س ا ب ق ة عن لا إ ل ه إ ل ا الله وهو القسم ا ل أ و ل من ش ه ا د ة التوحيد القسم الثاني هو شهاده ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت إ ن هذه ا ل ش ه ا د ة تستلزم من المسلم أ ي المستسلم لله سبحانه وتعالى المسلم معناه ا ل م س ت س ل م لله سبحانه وتعالى ولا تثبت قدم ا ل إ س ل ا م إ ل ا على ظهر التسليم والاستسلام فالمسلم معناه مستسلم لله كان ح ا ذ ه قال له ربه أ س ل م قال أ س ل م ت لرب ا ل ع ا ل م ي طيب هذا المسلم ماذا يجب عليه إ ذ ا ش ه د أ ي أ ق ر و ا ع ت ر ف أ ن م ح م د رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يجب عليه حينئذ طاعته فيما امر واجتناب نهيه فيما ع ل ه نهى وزجر والا يعبد الله سبحانه وتعالى إ ل ا بما شرط طاعته فيما أ م ر أ ي كل أ و ا م ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا بد أن ت ط ان لابد أ تطاق فلا ي أ ت ي أ ح د يقول إ ن ا ل س ن ة مثلا لا نعمل به أ و إ ن في ح ا ج ة ا ث ن ا أ خ ب ا ر ل ا ح ا د ي عن م ا لم ي ر و ه إ ل ا الواحد إ ن إ ح ن ا لا نعمل به ولا ن أ خ ذ به لا لا بل قال الله جل وعلا وما اتاكم الرسول ف ق ذ و ه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الشاطبي رحمه الله تعالى عن أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ان الفرق بين اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وبين من جاء بعد اصحاب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ان اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كانوا اذا سمعوا الامر من النبي صلى الله عليه وسلم لم يسالوا ل هو واجب ام مندوب ام مستحب ام مكروه بل إ ذ ا سمعوا ا ل أ م ر من النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ابتدعوا امره صلى الله عليه وسلم ف ا ئ د ي ن بقول المؤمنين الصادقين سمعنا و أ ط ع ن ا غفرانك ربنا هؤلاء الصحابه رضي الله تعالى عليهم سادوا ل ا م ة و ق ا ل و ا ل ش ع و ب بطاعتهم للنبي عليه الصلاه والسلام وادبهم الله تبارك وتعالى الا يصادفوا اوامر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و ففي غزه ض احد اصحاب الله تعالى عليهم انتصروا في غضرة أحد ا في غزه ض احد في بدء ا ل أ م ر وكانت لهم الكره على المشركين ل كانت م الكرة على المشركين ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه تَحُسُّونَهُمْ يعني ايه؟ يعني تقتلونهم ا ل ح د هو القطر إ ذ ا كنت تتحول الى فشلتون ربنا سبحانه وتعالى أ ح ب أن ل ع ؤ م ا ل ص ح ا ب ة أ و أ ادعم الصحابه ا ل غ ض ا ن ع ل ي ه م ا ل د ر م ج ت م ه م ان ق يكون لك ان ل يكون ل ي ه ا ل ص ل ا ة و السلام ف إ ن ه ا ت ؤ د ي بك م إ ل ى الفسران إ ل ى الفسران سبحان الغضبان قال لهم اثبتوا على ث ب ا ل ن ب يثبتوا ونزل بعضهم وثبت بعضهم و أ م ي ر ه م ثبت, ثبت. ومعه بعض الصحابه رضي ا ل ل ا تعالى وقل نزلوا م نزل أ هؤلاء ي ق و ل كانت ا ل ك ر ة للمشركين وحصل ما حصل في غ ض و ه احد ما ت ب ع ي ن من أ ص ح ا ب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام منهم سيد الشهداء ح م د النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما راى ع م ح م د مقتول النبي عليه الصلاة والسلام حزن حزنا شديدا حزن ل حزن على ا ة محمد حتى كان يمثل بعده من شده وجد النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لموت عمه محمد بل لما وحشي اتى الى النبي عليه الصلاه والسلام وحشي ذكر ايه قاتل ح م ز ة لما أ ش ي ع ت الى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مسلما قال له النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كيف قتلت حمزه قال فعلت كذا وكذا وكذا فقال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ان استطعت ان, أنا أن, أرى. أن لا ترياني وتذكر ما أ ر ي د أ ن أ ر ا ك ل ك لا أ ت ذ ك ر مصابي ب ع م ل حمزه رضي الله تعالى ع ن ه ذكر عباد الله ف إ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تقتضي منا ش ه ا د ة به صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه رسول الله طاعته فيما م ر واجتناب نهيه فيما ع عنا وزجر والا يعبد الله إ ل الا بما شرح إ بما شرع تكلمت طبعا ا ل م ر ة الماضيه ق ا ي عن ي عن م ح ب ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ونماذج م ح ب ة ا ل ص ح ا ب ة لرسول الله صلى الله عليه و آ ل ه و س ل وآله فامتلئ بالروح واجتناب نهيهم عنها وذكر ان لا يعبد الله إ ل ا بما شرع, شرع فيد المره الماضيه ان الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هو من التعبد لله عز وجل بما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم ثم بكم تعلموا أود أن أ ن من م ح ب ة النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم الذب عن أ ص ح ا ب ه رضوان الله تعالى عليه ومعرفه فضل ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله تعالى عليه ف إ ن ذلك من م ح ب ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لذلك الذين يطعنون في اصحاب حق النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال ا ل إ م ا م العظيم مالك بن اند انهم لم يستطيعوا ان يقولوا أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام رجل سوء فقال له س ب ح ا ب ه سوء واحد من صاحب لا تحشيني وحشتي ا طبيعي ف ذ ل ك الله تبارك وتعالى اختار أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مقبول رضي الله ت عنه ا ل ى نظر أن إلى قلوب العبادة فوجد يصطفيه الله سبحانه وتعالى برسالته هو قلب من هو قلب النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم انتم تعلمون أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان ي ق ل و بنفسه في غار حراء وكان قبل ذاك في غار حراء ي ق ل و بذكر ربه عن الورى في حديث ع ا ئ ش ة المتفق عليه أ و ل ما بدا به النبي صلى الله عليه وسلم من ا ل ر ؤ ي ة ا ل ص ا د ق ة في ر و ا ي ة ا ل ص ا ل ح ة وكان لا يرى ر ؤ ي ا إ ل ا ج ا ء من س ف ر ة الصبح ثم حبب إ ل ي ه الصلاه وهو التعبد الليالي زوات ا ل ع د د فكان يقصد بنفسه صلوات الله و ص ل ا م ه عليه و ع ل ي ه ش ر ا ر ه ذ ا إعداد ا ل ل ه ب ر س و ل ه ع ل ي ه ص ل الله ل ي ه وسلم لذلك قال ا ل م ر ت ع ا و ا ل ض و ح ه والليل إ ذ ا س ج ل ما ودعك ربك وما قلت وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا ة فاقنع الى اخر الايه إ ذ ل ك كفاء من الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاه والسلام فالله نظر إ ل ى قلوب العباد فوجد أ ن أ ف ض ل الخلق الموجودين في هذا الزمان الصالح أ ن يكون رسول هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وفي الحديث ا ل م س ت ق عليه أ ي ض ا ً من حديث أ ن س رضي الله تعالى عنه أ ن ث ل ا ث ة نقط جاءت الى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو نائم والانبياء أ ن ب ي ء يقول ا ا تعمل ل و أ ن تنام أ ع ي ن ه م ولا تنام قلوبهم هذا من خصائص ا ل أ ن ب ي ا ء أ ن ا ل أ ن ب ي ا ء تنام اعينهم لكن قلب النبي أ ي نبي يعني من انبياء الله ص ل و ا ه ع ل ي ه و س ل م لا ينام لا ينام فاتى ثلاثه نفر إ ل ى م ك ة والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مات فقال أولهم أيهم هو ف ق اوسطهم ل أ خذوا خيرهم أ و هو خيرهم وقال آ خ ر ه م خذوا خيرهم فكان أ ن وقع ا ل ا خ ي ا ر على من على النبي عليه الصلاه والسلام هذا اصطفاء صح الله يصطفي من ا ل م ل ا ئ ك ة رسلا ومن الناس ومن الناس هذا الصفات اتفقنا على هذا يبى ربنا اتحق على الصفات النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال ابن مسعود رضي الله تعالى ونظر الله إ ل ى قلوب العباد فاختار قلوب أ ص ح ا ب محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم لصحابته اذن ف ص ح ا ب ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مصطفون أ ي ض ا لذلك ق و ل ع ل م ا ء نحن نعلم جينا فعل مثلما فعل أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم كما تنبيه و أ ث ن ى الله تعالى عليه في ا ل ق ر آ ن س ن ا ء ا ع ا ر ا اقرا مثلا اواخر س و ر ة الفتح قال الله تعالى هو الذي ارسل رسولا للهدى ودين الحق ليظهره عن ا د ي ن كله وكفى بالله شهيد محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام والذين معه أ ش د ا ء على الكفايه رحماء بينهم تراهم م ا ت ع ا ل ج د ل يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيناهم في وجوههم من أ ث ر السجود ذلك مثلهم في ا ل ت و ر ا ة ومثلهم في ا ل إ ن ج ي ل كذرع اخرج ش ط أ ه ف ا ذ ر فاستغلى فاستوى على سوقه يعجب ُ الزراع ليغيظ بهم الكفار هيكون عمده ة هذا الدرس هذه ا ل آ ي ه ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجر ا عظيم محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام والذين معه احمد ل ذ ي ع ه م الصحابه الصحابه رضا الله تعالى عليه والذين معه صفاتهم ايا رب اول أ حاله اشداد على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله والكفار ان ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله تعالى عليهم كانوا اشد, أشد اناس على, على الكفار وكان الصحابه رضوان الله تعالى عليهم يحملون على الكافرين حمله الواثق بموعود الله عز وجل عمار بن الحمام احد ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله تعالى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ذهب الى النبي ع ل ي ى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله مالئ قتلت في سبيل الله النبي عليه الصلاه والسلام قال, قال له لك ا ل ج ن ة فقال عمر بن حنبل رضي الله تعالى عنه وكان معه ثمرات فلح ي أ ك ل ه فقال والله انها ل ح ي ا ة ط و ي ل ة حتى آ ك ل هذه الثمرات فرغب الثمرات ودخل في الغمرات فقاتل حتى فكر ش د ة ش د ة على الكفار أ ح د ا ل ص ح ا ب ة اسمه جليبيب وكان امرا ذميما خلقه كان شكله د م ي ل وكان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يحبه سبحان الله اللهم صل ي وسلم وبارك عليه ما كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ي أ خ ذ بالمناظر والاشكال بل كان ينظر إ ل ى القلوب والاعمال ما كان النبي ع ل ى الصلاه والسلام يهمه المنظر ابن مسعود هو أ ح د ا ص ح ا ب ه رضي الله تعالى عنه وكان ابن مسعود تكفاه الريح يعني تكفاه الريح يعني لو ان ي شويه هواء وكده ي ؤ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ع ا ا ا ا ا د ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ر ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ك ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ب ا ا ا ا فنظر ا ل ص ح ا ب ة الى دقه ساقيه ضحك لما الصحابة راوا دقه ث ا ق ي ل ضحك فقال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ت ع ج ب و ن من دقه س ا ق ي ف والله إ ن س ا ق ه في الميزان أ ث ق ل من جبل عرفه فما كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يا تبت ت خ ا ل ي لابو موسى الاشعار رضي الله عنه يقول جئنا زمانا نظن أ ن ن ب ن مسعود و أ م ه من أ ه ل البيت ل ك ث ر ة جلوسه عند النبي صلى الله عليه وسلم شوف الأشعاري الأشعاري الأشعاري بالوصف هو مسعود ده هو أبو موسى يقول إحنا من أبو موسى ده من إيه؟ أبو موسى ده من إيه؟ من إيه؟ أنا سمعت كده أبو موسى اللي ابن إحنا جئنا حالي إيه إيه ده ده ده ده كده إيه من من من من أنا سمعت النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول تطير يعني لن كان ل م عن ل ل ص ح ا ب ة ت ط يحب ر اللي انا ن بلحمه الاشعريين ل ه سيعطي سوف في مضمار الصحابة سبق سبق سبق سبق سبق ان نذكره ا الله ا ء ل ش ا ل نعم ب ي ل الصلاة ل ل ي ه ا ا و س يكون نعمة الاشعريون كان بين الاشعريين تكاثر اشعريين س و كانوا اذا كانوا ابو موسى واخواته الاثنين ق طعام. لذلك الطعام على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ش ر ع الى هذه ا ل م ر ض وقال صلوات الله وسلامه عليه طعام واحد يكفي لاثنين وطعام اثنين يكفي ا ل ث ل ا ث ة وهكذا فالنبي م س أ ش ع ر ي الأشعريين و عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول إ ن ي لاعرف منازل ا ل أ ش ع ر ي ي ن بالليل و إ ن كنت لم أرهى ب ارها ل ن ه ا يعني النبي ي ع ل ل ل الأشعريين نسلين ص ا كان يعرف فيه ط بالنهار ع ا أ ش ع ر ي ليزوا المدين لحالة يضربوا فكانوا من فالنبي ل ل ص ا ي ع ف فيه الأشعريين مكان مما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أصواتهم بالقرآن عليه رف من أ ب و موسى ا ل أ ش ع ر ي عليه الصلاة والسلام قال له إ ن ك أ و ت ي ت مثمارا من مزامير آ ل داود أظنوكم ب قال أ ش ع النبي ر ي ن جنون منه معروفين ك ه الله م ما شاء、الله. قال ا ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عن أ ه ل هذه البلد التي جاء منها ا ل أ ش ع ر ي و ن ا ل إ ي م ا ن هناك وقال الأشعار من منهم بقى قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حج متفق عليه الايمان إ ي م ن ا ا ل إ ي م ا ن ي من ا ها هنا و أ ش ا ر بيده نحو اليمن عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يبقى الاشعيد ذو من النيل من اليمن فالاشعيد و لما ل قدم ك ذ ل ظنون النبي مسعود رضي الله تعالى عنه و أ م ه من ا ل البيت ل ل ك ث ر ة دخوله عند النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو الوحيد هو الوحيد من ا ص ح ا ب فيما يعني فيما نعلم يعني أو فيما يعلم ن ي فيما ي أو ع العلماء يعني هو الوحيد من الصحابة الذي و ح صحابة ي د من ا ل ه ز ن النبي صلى الله عليه وسلم له ب إ ذ ن حتى يعرف ابنه ابن مسعود ذاك ا ل ل خ ه ص ي هو كان له خواص لكن له خاصيه ة ك م ش ه و ر ة جدا وكان في طالب مسعود عنه كان هو م صاحب <النعلي>. نعلي النبي صلى الله عليه ا وسلم محدش يلبس النبي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م نعلي ا ل د ع ه ا ل ل ب ن مسعود المعروفه ك د عن م ص ط ح ب ة كله وكان حمل حاجه م ل ح اللي هو السواد ابن مسعود صاحب ا ل ع ل ي ن وسواك ويا ل ه من شر وحملنا عليه النبي عليه الصلاه والسلام وقواكم صلوات الله وسلامه عليه إ ذ ن ك علي أ ن ترفع الحجاب حتى تسمع ا ر ا ر ي يعني حتى لو النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يتكلم بسر ابن مسعود ما يوجد ا عنديش سر ان مسعود يخش على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حتى لو كان ب يناجي عليه الصلاة والسلام رجلا أ خ ر بسر فما كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لينظر إ ل ى الصحابه, بالإيه؟ ينظر إلى الصحابة ب ا ل أ ش ك ا ل و إ ن م ا كان أمر و ل ي ه بالقلوب و ا ل أ ح و ا ل و ا ل أ ع م ا ل إ ي ه بقى اللي قربنا بمسعود م احنا صحيين ولا أ ح س ن بارك الله فيه بارك الله فيه فعلا إ ح ن ا جبنا ا ل م س و ل عشان ندلل على شيء إ ن جليبيب ده كان دميم الخير النبي عليه الصلاه ة والسلام ل ع ي الصلاة والسلام امر جليبيب ن ه يذهب لكي يتزوج فانه روح للبيت الفلاني من بيوت ا ل أ ن ص ا ر دخل جليبيب على الرجل فقال له إيه إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب نعم نعم ا ل خ ط ب ة يا مرحبا و أ ح م د برسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف و الرجل فكر مني الله يخطب النبي هو لا ي ج و د عليه ا ل ص ل ا ة والسلام طبعا ده شرط ي واحد يتمنى ان بنته تكون تحت النبي عليه ا ص ف والسلام ب ا ل ن س ب ة تحت النبي دي ان ب ا ل ج و ز ي كان ذكيا كان ذكيا جدا وده معنا. وكان الملك وقتها كان ايه كان شيع عافانا الله واياه ف س أ ل ابن الجوزي أ ي ه م ا أ أب... ص علي أ م أ ب و بكر قول له بقى ايه ف ا ع س ن ه ا من ا ل أ ب علي ولا أ ب و بكر لو قال ابو بكر هل وقت لك ل أ ن طبعا ت ع فين الروافض لا يقدمون أ ب و بكر بل ان غلاه بلات... بل الرافضه و يكسرون أ ب و بكر ده كلها ه ا ي ك ف ن شاء الله أمريك افضل ل الله ولو قال عليه ج ا و ز رحمه ح ي خ مما ي ع ت ا ل ص ح ا ب ة من أ ب و بكر ر ي الله عنه بلا, بلا خلال ف ب افضل خ ل ا أ ف الامه وبعده ا ل س م و ا ل خ ل ي ف ة الشفيق ونعمه ن ق ي ه ا ل أ م ة الصديق هذا د ل مش فيه نقاط فابن الجوزي عرض يطلع من الشاهد م يقول قال أ ف ض ل ه م من كان بنته تحته من كان بنته تحته قدامي الباء انه ا ل ر ح ش اللي اسميه ابوك الاول عندنا طبع ا بس هو ابن ا ل ق ب ز ي قال من كان بنته تحته من كان بنته تحته, تحته تحت من ع ا ئ ش ة عائشة بنت مين ابو بنت سيدنا ابو بكر يوبه بنته تحت من تحت النبي عليه الصلاه والسلام أهل أهل أهل أهل طب التالي من كان بنته تحت ه من تحت ه سيدنا عبد رضي الله تعالى عنه فتخلص ابن زوزي رحمه الله تعالى من الموقف بهذا الذكاء المفرط وكان س ي د الواحدين في زمانا واذكر ايضا موقف, موقف اخر يعني من باب ا ل ل ه ي م ل ا م ج ل س ان واحد احد الامراء ض كان ك ي أ م ر بلعب ابو بكر او ح د اما انه ناصبي أو اما ن علي فكان يامر بلعن أ ب و بكر رضي الله تعالى عنه على المنبر فرح ل أ ك ب ر شيخ في البلد وقال رجوع وانا ط ف ت رجوع ا ل ن ه ض ة وانا قاعده اسمعها وتلعن أ ب و بكر وتلعن من أ ب و بكر فامجد ل ر ي ق طيب وبعد ما خلص كده قال ايه إ ن ا ل أ م ي ر ي أ م ر ن ي أ ن أ ل ع ن أ ب و بكر فلعنوه لعنه الله طبعا ا ل أ م ي ر فهم إ ي ه انه هنسقين لنبط وهو يوصف مين يوصل ا ل ب ا ق الى تحت ه و يوصف كذا فهذا من حسن التخلص مش ما ا م ل داروه ه ذ من حسن التخلص من حسن تخلص العلماء يعني المهم الرد ا ل ج ل ي د ي دا راح لهؤلاء القوم فطبعا فرقوا نقد م النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وزواجه فقال لا أ ن ا الذي اريد ان اذن أ ن ا بعد هيك إ ل ه الكبت الرجل قل لبكفه على كفه يقول ل ي ه لذلك تاثير ا ل أ م طبعا أ م رفض احنا مش لاقيين ج ل ي ب ي ن شوف بقى البنت ا ل ص ا ل ح سبحان الله بنت ا ل ص ا ل ح شوف بقى ذا قيل الصحابه د ا ن هم الصحابه اللي احنا نتكلم عنه المراه خرجت من وراء الست وتكلمت عنه من وراء الدك وقالت أ ت ر د و ن أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم ز و ج و ن م ن جليبيب فتزوجها جليبيب ف د ع النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم لها ب ا ل ب ر ك ة بعد ا ل ب ب ر ك ة ما زوج جليبيب سمع المعركه استحر القتل وقتل من المسلمين وقتل من المشركين وكان الظهر للمسلمين والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول ل ل ص ح ا ب ة ما تفقدون أ ن ت م من اللي مش ظاهر من اللي انتم ش ا ي ب ي ن ا ل ص ح ا ب ة يقولون فلان وفلان وفلان فيقول لهم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام م ا غيرهم يقول فلان وفلان وفلان فيقول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولكني افقد جليبيبا ولكني خ ذ و ا جليبيبا فوجدوه مقتولا بين س ب ع ة قتلهم ثم ق ت ل و ا فقال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قتل س ب ع ة ثم قتلوه هذا مني و أ ن ا منه هذا مني وانا أ ن م ه ه ذ منه ي وأنا ن م وكفله النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ببرده المبارك ونام في قبره صلوات الله وسلامه عليه وحمله بيدي النبي عليه الصلاه والسلام هو لشاي في ي و ح ط في القبر صلوات الله وسلامه عليه حتى قال ابن مسعود يا ليتني مكان يا ليتني انا ل ل ي ميت داش التشريف هنيئا له والله هنيئا له شجاعه الصحابه ة ش ا أ ش د و ا على الكفار في المقابل باء رحمه ب ي ن ه رحمه ب ي ن ه يا سلام على ر ح م ة ا ل ص ح ا ب ة ا ل ض ب الغضب الغضب الغضب الغضب ا ل ب ا ض ب ا ض ب ا ض ب الغضب ا ض ب ا ل غ ض ا ل ب ا ل ض ب الغضب الغضب الغضب ل غ ض ب ا ل ض ب ا ض ب ا ب ا ض ب الغضب ا ل غ ب ا ل ب الغضب الغضب الغضب الغضب الغضب ا ل و ض ب الغضب ا ل غ ض ا ب ا ل ب ا ل غ ب ا ل غ ب ا ل غ ض الغضب ا ل ا ل غ ا ل غ ا ل غ ض ا ل غ ض الغضب ا ل ب ي ن ه ض الغضب ا ا ن ت و ح ا ف ي ن طبعا في م ك ة المشركين يعني ساموا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و أ ص ح ا ب ه رضي الله تعالى عليهم ا ل أ ن م و ا ل ش د ة فكان من أ م ر ه م أ ن ضربوا النبي صلى الله عليه وسلم ي و م فدافع عنه سيدنا أ ب و بكر و ض ي الله تعالى عنه ح ت ق م ل ا ب و بكر رضي الله عنه إ ل ى بيته وما يشك في موت ك أ ن ه مصر ا ل أ ح م ر ك أ ن ه تمثال أ ح م ر هم شايلين خاص ابو بكر مات ذ من ش د ة الضغط الذي وقع عليه ه الله رضي تعالى ع ن رضي الله تعالى عنه ومع ذلك ومع ذلك أ و ل ما استيقظ أ ب و بكر رضي الله تعالى عنه ان مغد هل سال عن نفسه لا والله بل قال لهم شيئا واحدا ما فعل رسول الله ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م شوف رحماء رحماء بينهم عكرمه ابن ابي شهر رضي الله تعالى عنه وسبحان الله سبحان الله النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما قال لعل الله أ ن يخرج من أ ص ل ا ب ه النسمه توحد الله ف أ خ ر ج الله من ظهر عدو الله رجل من ص ح ا ب ة رسول الله اكرمها في غزوه ا ل ي م و ك كان ا ك ر م ة رضي الله تعالى عنه مع بعض ا ل ص ح ا ب ة م ض ر ج ي ن بدمائهم فطلب ماله طلب مالا فلما قربه من فيه عاوز يشرب, يشرب الماء ف سمع صوتا بجواره يريد المال ء يريد ا م ا ء فقال اعطاه فلما اراد الثاني ان يشرب فلما اراد الثالث ان يشرح سمع صوتا فقال اعطى حتى قال الاخير اعطى العود اللي هو ميت عكرمه رضي الله تعالى فلما رجع الى عكرمه رضي الله عنه وجده مات وهكذا بقيه اصحابه انا ايه ن م رحماء بينهم هذه ا ل ر ح م ة التي جعلت بين ا ل ص ح ا ب ة ر ض و الله ن ا تعالى ع ل ي ه ا سيدنا ابو هريره في ق ص ة ا ل ل ط ي ف ة يحكيها رضي الله عنها سيدنا ابو هريره يقول وردت س ل ا ث ه ايام لا أ ذ و ق دوامه وفي ثلاثه ايام ما كنت حتى إ ن سيدنا ا و هريره كان يصرع من ش د ة الجوع فياتي أ ح د ا ل ص ح ا ب ة يحض ر ج ل ه عليه على ت ي د ن ا أ ب و هريره ة رضي تعالى عنه يظن انه مصروع ف يقرا ن المصروع عليه القران س ي ل س فيظن ان سيدنا أ ب و هريره ة مصروع سيدنا أبو يقول ر ي و ما ف ي ه من جنون ما ف ي ه الا الجنون أ ن ا ما جعلت ح ا ج ة إ ل ا ابننا جعبت اللي هم سيدنا ابو هريره يكون فخرج أ ب و غزه ولقد راى ل تنفيذ الصحابه يعني يعني شوف في المواقف في دي كرماء دي اول دي أ واحد مقدم م ن سيدنا أبو برد على طول أبو برد. على ق ابو ل خرج أ بكر ف س أ ل ت ه عن ا ي ة من كتاب الله إلي معه وقال واحفظها تمام التمام بس أ ر د ت ه أ ن يستتبعني الحكاية دي ل أ ن عبد الله بن جعفر كان ب يعمل مع سيدنا هو غير ابو ه ع ف ر د ه يضرب بكرمه المدى حتى من, من, من, من قصصه ع ن ي إ ن ه مره كان م ا ش ي فمر على بستان به عبد والعبد ده م ع ا ر ج معيه و ج ل ب ه كلب فكان ي أ خ ذ زومه واكل كلبه ويأخذ ل ؤ ل ه فقال لهم ماذا تفعل رايتك تفعل شيئا عجب فقال إ ن ي أ س ت ح ي من عين تنظر إ ل ي أ ل ا أ و ث ر ه ا على نفسي دعي يا حنان عبدي رخيص رخيص وما ر ل ي ك اني أ س ت ح ي من عين تنظر إ ل ي ك حتى لو كانت عيني أ كلب أحرات الأسراه م احسره النور فذهب إلى ق ما اليه ماذا د حكيم الحزاب ب إليه واشترى المستمع واشترى ورجع للعبد قال له إ ن ي اشتريت البستاذ فقال أ س أ ل الله أ ن يكمل لك خ ي ر فقال واشتريت قال أ س أ ل الله أ ن يجعلني عليك حسن ا ل ط ل ع قال وقد اعتقتك لوجه الله َِّ قال جزاك الله ا ل خيرا قال والبستان هديه لك قال احسن الله إ ل ي ك وانا اشهدك ان هذا البستان وقف مني على الفقراء والمساكين سبحان الله فخرج يقول العبد اكرم منا العبد اكرم مني يعني اكرم كد فكان سيدنا ابو هريره ساعت ما ي س أ ل عبد الله بن شعبد كان يقول تعالى ما يقدر ويقول لك على نعم فرح سيدنا ابو هريره ما تقول في قول الله تعالى كذا وكذا يقول الله كذا وكذا وكذا سلام عليكم يا ل ع س ي د ن عمر وهو ي بني ادم بس هو عاوز يروح يتخدم عالم الرجل ما كانش في بارزات ث ي ا ه فسيدنا عمر ايه ؟ رضي الله تعالى عنه س أ ل ه عن ا ل ا ي ة و س أ ل ه مشي طلع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام طلع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما ا م ت ن ى ش لا يسال هذا, هذا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا ه ت ي الفراسه ا ل ك ا م ل ة صلوات الله وسلامه ع ل ي ن ظ ر ف ي وجه الرجل ف ي ع ر ف ما به ل ذ ك الصحابه رضي الله تعالى ع ل ي ه م نستغرب ك ممكن نستغرب ان ن ق ع ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا ل ص ح ا ب ة يسالوا أ ي العمل أ ف ض ل ي ج و كل واحد ي ج ا ل مختلف ده الصلاه وده مش حق الحد وده الجهاد وده مش حق ابداعي ودين الوالدين صحيح د ي ل ت ر ا ج فقال ابا ه ر ا ت ب ع ن ا تعالوا م ن أ و ل مره طاف على نسائه ا ل ت س صلوات الله وسلامه عليه فلم يجد ع ن د ه طعاما عليه الصلاه ة والسلام ل ع ي الصلاة والسلام ش و عندي تسمع نسوان ما فيش ولا و ا ح د ة عندها اب ولا و ا ح د ة عندها اب المهم سيدنا م ب و ر ؤ ه قعد مع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ش و ي ة ف ج ا ء ق ع ب لبن ق ع بلبن دا كان زي م ت ع ب ف ركعين قعد ولكن ا كوبايه خشب كبيره شويه المهم ي ن ان سيدنا ابو ا ل هريره المهم ع ن سيدنا ي حاجة ستلك إلا فوجئ ان م شوف ب ي النبي صلى ا الله عليه الصلاة وسلم ا ل ا يقول له إ ذ ا ف ت ن د أ ه ل الصوم روحنا دي بقى عامل سؤال ص ف ق ه دي كان كام واحد سبعين واحد سبعين واحد في بيتنا سيدنا ابو هريره وواحدين ايه اسمع بقى اللي ق ا ي طبعا سيدنا ابو هريره ما قالتش يارسول الله قالت ياما كدتش ويعني ت ح س ف ظروف الوضع ما ندفعش يعني طب ه م ربنا ي ر ز و ن ي مننا انا اروح ي ايه س ي ن ا ابو هريره ما كدتش افكر كده لم يكن يفكر كذلك قال فذهبت فناديت اناس اجتمعوا في بيت النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال أ ب و هريره قم فتقي القول ك م من طبعا ف ا ق القول آ خ ر ه م ش و يعني آ خ ر واحد يكره في ا ل ج م ا ع ة من مين سيدنا ابو هريره الظلم و ا ع ب ر فيعني ايه خلاص ذ ا هي الكبايه تدور تفوت على كنت هذا كده لو كل واحد شمها بس هتخس وسيدنا مبارك هو ما كان من ط ا ع ة الله ورسوله من بثها شرب, شرب شرب روح روح نادي نادي فكلات المهم قال سيدنا م ب ا ر ض ص الله ع ن ه فشرب القوم جميعا حتى ش ب ع و ا وما نقص من ا ب ن ا ء قط نسيت ا ن قول لكم أن ا ل نبيع ل ي ه ا ل ص ل ا ة وسلام ا ل أخذ ل ان ينام هذا الذي ي د ع ه ا خ ر الله و ب ا ر ك ص ل و ا ت الله وسلم قال لك يا ر ك ي ي ر ك ة ا ع ر س و ل ا ل ل ه عشر قال ل يا ع ش ا ل ل ا عشر قال لك يا عشر قال لك يا عشر قال لك ا ع ر قال لك ي ر ق ا يا عشر قال ل ا عشر قال لك يا ر قال لك يا عشر ق ا يا ر قال ش ر ب ا ل لك يا قال لك ي ش ر ا يا عشر قال لك يا عشر قال لك يا عشر قال لك يقول ابو امراه اشمر فقال له يا رسول الله لا اجد له م ث ل ك خ ل ا ص لا استطيع ان اشرك حينئذ اخذ النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الى من وشرب اجر ح م لم ي س ت أ ث ر لم يحب ابو امراه ل ل ان ي س ت أ ث ر بالطعام دون نهر الصحابه سيدنا جابر بن عبد الله سيدنا ج ه ا بن عبد الله رضي الله تعالى عنه احد الصحابه الكرام في غفوه للخندق غفوه الخندق لها اسم ث ا ن هو ايه أ ح س ن فعلا ن ت لك هديه ان شاء الله ف ع ل غفوه الخندق اسمها غفوه ا ح د ا ث لا اسم ثاني ه غفوه ا ح د ا ث النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في غ ض ب انتوا طبعا ا تعلمون ن ه ا ل عليه ا ح ز ا والسلام جاء جوعا شهير في غ ض ب ه ا ل أ ح ز ا ب س لكن ا ء ف ر عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول فاعترضتنا ك د ي ة عظيم ك د ي ة عظيمه عليه صرخه عظيم لا تعمل شيئا معاونه انكسر فمتكسر فذهبت الى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و ر أ ي ت أ ث ر الجوع في وجهه عليه الصلاة والسلام وكان ا ا ل ل س م و يضبط بطنه بحذر ا ل م ه م سيدنا أبو أسائل سيدنا جابري تحت وشف المنظر لم يطب لم ي ط أ ن ينتظر فقال رسول الله ساذهب لي ان اذهب ل أ ه ل ا ل اروح فذهب الى ا ه ل قال ما عندكم قالت عندنا عناء معنى ص غ ي ر ت وصاع من شعير الحيتنا صاع من شعير الصاع ده يعني ك م ك ي ل و تقريبا ل ا ت ك ي د تقريبا ت ق ر ي ب الصاع ا الصاع طبعا أ ر ب ع ة أ م د ا د ويمد حيتنا ب ك ف ا ي ة الرجل المعتدل طبعا بتعرفوه عشان ز ك ا ة الفطر ز ك ا ة الفطر ما في ز ك ا ة أ ي ا م صحيح بس هتيجي ان شاء الله فسيدنا جابر الست التاخر يقول له عشان ما عندناش الا صاع شعير وعناء ق خ قالت ف أ ت ي برسول الله و ت أ خ ر بعض عام لا تفضحنا لاهل الخندق تفضحناش بين الصحابه ي ن ه يكبر اذا هويه العمليه لله ع ن ا ق وصاع م شعير قال لها نعم راح س ي ب ن جابر رضي الله تعالى عنه الى, إلى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال له يا رسول الله قالت واحذر س و ل الله قال ل نحن يا رسول الله عندنا ع ل ى وصعب ت ش ع ي د ف أ ت انت وبعض أ ص ح ا ب ك ن ا ل تعالى انت تعالى كنت ا ه د كده معاك كله النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام شوف الرحم ة راح ي ن س ي ابن جابر أ و ل ا ر ح م ة سيدنا جابر هذه رحمه ة ذ ه رحمة وما ت س ا ج ه سيدنا جابر و ر ا ة ه الجعال فنسي جوعه لجوع النبي عليه الصلاه والسلام فسيدنا جابر قال يا رسول الله عندنا م ي ع ز ة ص غ ي ر ة ويصعد الشعيب ف أ ت ي أ ن د ه واعظ اصحاب إ ل ا سيدنا جابر سمع النبي عليه الصلاه والسلام يا أ ه ل الخندق هل امه فقد صنع ج ا ك ر ا لكم ل ي منطعان خلنا ب د و واحد كان ق ر طعام من ألف واحد. صح؟ ألف واحد واحد صح؟ ن د الهيد ي هي خلاص ل ده فضح ل حل الصديار لا يكلوها المهم بالرحب النفس قلنا نقال له ي ويصاع شعيد ايه سيدنا ة من من عنا جاهد ده تضع بنت هاب ف أ م ر النساء الا يضع اللحم على ا ل ب ر م ة والا ي ي خ ب ط ن العجوز ولا يدري الا س ي د ن ا جابسات ما وصل البيت فسمعت ا ل م ر أ ة مضده وانت واحد بتحرك على الاخر قالت بك وبك أ ن ت عملت إ ي ه فقال والله قلت الذي امرت يا ام السيده يعني إيه؟ خايف المرض أ يقول ل فسرت عني سيدنا جبل يقول قلت فسرت قالت عني ن ا سعد له ما نفذها سطع وكان ينضر لان سيدنا جبل ي ا ء خراف قالت تفارق عني عنه شوف سبحان الله المراه العاقل قالت فرسول الله أ ع ل م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فجاء النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فكان يدخل عشر عشر يقول سيدنا جابر ف أ ك د ا ل ص و م جميعا و ا ل ب ه م ة كما هي واللحن كما هو هذه ب ر ك بركة النبي صلى الله عليه وسلم أ د ى ا ر ح م ا ء ب ي ن ه تراهم ك ع ا في الجدل ي َ ب ْ ت َُ و ن َ فضلا ً من َِ الله ورضوانه َِ فيما َ هم في ِ ه وجوههم ُِِْ من ِْ أ َ ث َ ر ِ السجود ُُّ بعض الناس يعتقد ان م في ِ ه وجوههم ََُِِ ث َ ر ِ السجود ُُِّ عليه ع م ل صلى الله عليه و س ي م َ ا ثمار في ه وجوههم اثر السجود ُُِّ اي النور الذي يصيه الله سبحانه وتعالى على وجوههم من اثر خلوهم به, خلوهم به حتى الضبط كان يقول خلوا بمولاهم في ظلمه الليل فاثروا ل د أحد ل الله ص ح ا رضا ب ة ت عليهم ا ى ع ل بالنور و ا ا ت ك ل ع غ ت ي ما ن ل وجودوا ا قال النبي عليه الصلاة من ا ل ح ر ا ل س ج و ة فقال, فقال عمار بن ياسر و ض ي الله عنه دا عمار ب ن ي ا س د ه من اصناف ايه من ا ل ص ح ا ب ة المهاجرين صح سيدنا عمار بن ياسر د ه من المهاجرين وآخر التقوض روال وانا روال او روال عنه مع انا انت انا اسمه قال لا المهم البعض الليل احفظ الليل تحفظ احفظ سيدنا هذا ا ل أ ن ص ا ر رضي الله عنه قال ا لعمار الناس ا نم أ و ل الليل و أ ن ا أ ح ف ظ ه ك وأنت اشهر وأنت طبعا انصارنا ل أ مشيوره صوت ولا يسمع ح ا ج ة لا هو كان إ ذ ا خلقوا خ خلق ل و بالله عز وجل ع طول قام ايه ل ل ص ل ا ة و ق م ل ا ل ص ل ا ة وصفه لنا لله وجل وشباب وكان جلدي د فجاء أ ح د المشركين فرماه ب س ر ه رماه بسرعه ي ثم ذهب ف ا خ ت ل ع ا ل س ه ر منه خ ا ذ ا هو ايه و بصمت و راس ثم, هو هو سهل ثم ذهب س ه م اخر ل ثم ذهب واختار ا ع س ن منه حتى انفجر ك ل ه الدم نذر على عمر بن يد فاستيقظ عمار قال ويحك يا عبد الله بامن ت و ق ظ قال لقد كنت في س و ر ة من كتاب الله لولا أ ن ي أ ك ل ه رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه م ن ف ت ل ت منها ولو ذهبت نفسي ولو ذهبت نفسي آ د و ك ع ل س ج د ت وقال له ص ل ا ة وسلام ا ل على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه و م ن ولكن ه ا ه م س ل ا ل ل ه ت ع ا ل ى م ح م د رسول الله ا ل ذ ي ن معه أ ا ما ع ك ف ا ا و ح م ا ء ب ي ن ه م ترام كان سجل د يبتغون ف ب ل ا من الله ولو واعظ ث م ا من فيو ج و ه ه م من أ ث ر ا ل سجود ذلك مثلوهم في ا ل ت و ر ا ة ومثلوهم في الجيم ن ل ا احتلقوا هل هذا ن مثلا م م ث ل واحد يعني لسابقته طبعا ً هذا فيه أ ي ت ه ا يعني ة ي أ ن ا ل ص ح ا ب ة ر ض و ا ن الله تعالى عليهم مسؤول بفضلهم فيه في الكتب ا ل س ا ب ق خلونا ت من هذه ا ل ف ا ئ د ة الجديد عشان تعرف أ ن الصحابه رضوان الله تعالى عليهم مصطفى ي ع ن ي ربنا هو ا خ ت ا ر أ ص ح ا ب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف كون ان الصحابه توراه وتعالى يذكر في الكتب السابقه يعمل ذكره في, <تصفيق> في التوراه والانجيل فيقول الله ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل يعني كل اللي سبق ده مثلون في التوراه ومثلون في الانجيل واحد برضه لا يقول لا نقف عند ذلك مثلون في التوراه يعني اللي سبق ده م ث ل في ا ل ت و ر ا ة طب م ث ل في ا ل إ ن ج ي ل إ ب ا ن كزرع أ خ ر ج شطعه ف ا ز ر ف ا ت غ ل ظ ف ا ت و ى على س و ق ه يعني ايه الكلام ده يعني انت عارف إن النبات أ و ل ما يطلع يطلع وحيد ثم بلغتنا يخلف صح يخلف يعني ايه يعني يوصل يعني يطلع له ح ا ج ة كمان بدل ما ت ب ن ب ت ه و ا ح د ة يطلع كمان خمس ة س ت ة د ر ب ة المهم ان, إن هذا النبات قال تعالى ك ذ ب ع اخرج شرطه يعني طلع نبات جنبه فازره يعني اصبحوا ايه اصبحوا كتله فازره ف ا س ت غ ل م فاستوى على ش ر ط ب ا ل ص ح ا ب ك م كده بالضبط وجدتني و أ ن ا ربع الاسلام إ س ل م ربعي ل عليها يعني على ما مسلم الأربع وكان ا ل ص ح ا ب ة ق ل ثم تناصروا فاستغرب فاستوى على سوقه حتى صارت له م د و ل ه بعشر سنين هذا ما لم يكن لاحد قبل ا ل ص ح ا ب ة ولا ي ع ل م لاحد بعد ا ل ص ح ا ب ة ان قامت ل ه دوله بعشر سنين عشر سنوات قامت ب ص ح ا ب ة دوله ف ا س ت غ ط ب و استوى على ذوقه ي ع ج ب ا ل ز ر ا ع يعجب الزراعه لما النبات كده يحلو كده و يكبر و يراعوا ى ل يسلموا ت ع ج ب ا ل ز ر ا ع ه ليغيظ بهم الايه الكفار ليغيظ بمينه ب ا ل ص ح ا ب ة صلى الله ع ا ل ى ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آ م ن و ا ع م ل و ا ل ص ا ل ح ا ت منهم م غ ف ر ة و أ ج ر ا ح ظ ي م وقال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم و أ م و ا ل ه م يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أ و ل ئ ك هم ا ا ل ص د ق والذين ن و تبوا الدار والايمان إ ي م ن ب ى فيه حتى الزكاة ن ل م ه ا ج ر ي طيب والذين ي تبوأوا الدار ا ل إ من ا من قبلهم يحبون من هاجر إ ل ي ه ولا يجدون في صدورهم ح ا ج ة مما اوتوا و ي ك ث ر و ن على أ ن ف س ه م ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه ف أ و ل ئ ك هم المفلحون أ ذ ك ر قصه ب م ن ا س ا ت هذه ا ل آ ي ة وهي ق ص ة ا ل م ش ه و ر ة ا ل ش ه ي ر ة ا ل ر ا ئ ع ة ق ص ة عبد الرحمن بن عوده مع مين؟ سعد بن ر ب ي ع رضي الله عنه سعد بن الربيع رضي الله عنه سيد عبد الرحمن خارج بشير سعد ع ب د ا ل ر ح م ن ع و خرج ا من مكه لا يملك شيئا ذهب س ع د بن الربيع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اخر بينه وبين سعد ذاك ا ل أ و ل ا ل ت أ س ي س للدوله ا ل إ س ل ا م ي ة المؤاخاه بين الموازين والقصابه فاخر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بين س ع ب وعبد الرحمن خلي بالك ب أ ع م ل الكلام ل أ ن هذا الكلام لا يقوله إ ل ا من خارطت إ ي م ا ن قلبك ما يقول أ ب د ا هذا الكلام الا من خارطت ايمان قلبك فسيدنا عبد الرحمن قال لسيدنا زعب تعالى、عنه. سيدنا د الرحمن خذ ج شطره مالك وعندي زوجتان ف ا ن ل ر ايهما أ ح س ن إ ل ي ك اطلقها فتتزوجها ده مكنش عند ا ل ص ح ا ب ة أ ب د ا ولا كان عند العرب يعرف ق ا ر و وكان عند العرب يعرف الكلام ده أ ب د ا واحد يقول له أ ن ا طلعلك و ا ح د ة من, من أ ز و ا ج م ن ت الزواج ده مكنش يعرف ده سعد التاني س م ع د اله بن بن رضي الله عنه. لما تأه سيد الانصار رضا لما ل ل ه عنه كان يطلق واحده لشيال ر و ء ي ج و د ه لشده ت غ ي ر ت ه مع انك الله معاه سهير بينهما خلاص ولكن لا يجب واحد من الانصار ان يتقدم الله عز وجل لذلك كانت ح ا ج ة سبحان الله ولكن شوف عبد الرحمن بقى يعفيه قال بارك الله لك في أ ه ل ك ومالك ولكن دلني على السوء اهد الرحماء بينهم و ا ذ ى ا ل ذ ي صلى الله عليه و س ل قبلهم يحبون من هاجر إ ل ي ه ولا يجدون في صدورهم حاجه مما أ و ت و ا ويؤثرون على أ ن ف س ه م ولو كان ب ه ن ق ص ا ص ة ومن ي ؤ و ر شح نفسه ف أ و ل ئ ك هم المفلحون أ م ا ذكر ا ل ص ح ا ب ة في ا ل س ن ة فهذا أ م ر يطول أ م ر يطول جدا وسوف إ ن شاء الله تعالى يعني نذكر الصحابه رضي الله تعالى عليهم وقبضهم في المجلس القادم لكن اشير هنا اشارات قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام سيدنا, أه سيدنا أه ابو موسى الاشعار رضي الله عنه يحكي هذا الموقف قلنا صليتوا ر مع ر س و لو الله الله صلى الله عليه س ل قلنا لو م ثم جلسنا حتى نصلي معه العشاء يعني عندنا ايه العشب نصلي النبي عليه مع الصلاة、والسلام. قال أ ح س ن ت م أ و أ ص ب ت م قال ف ر ا ع ر أ ت ه إ ل ى السماء ثم قال النجوم امنه للسماء ف إ ذ ا ذهبت النجوم أ ت ى السماء ما توعد يعني امل السائق حفظ للسماء قال الله عز وجل حد يقبل يجيب دليل لا يشيب لا يشيب. حد يقول لك ان النجوم شفته ا للسماء فاذا ذهبت النجوم اهل السماء أز... فإذا ذهبت ما ثم قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وانا امنه لاصحابي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف إ ذ ا ذهبت اتى اصحابي ب أ أ ما ت لأمتي يوعدون وقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام خير أ م ت ي القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يرونه قال ابو هريره والله أ ع ل م ذكر الثالث أ م لا ثم يخلق قوم يحبون ا ل ز م ا ن ة يشهدون قبل أ ن يستشهدوا وقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عن عيسى رضي الله عنه ا قال س أ ل رجل النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم أ ي الناس خير قال القرن الذي أ ن ا فيه ثم الثاني ثم الثالث وفي الصحيحين شو بقى الصحابة تعالى على فضل الأسفل في الدول والله الصحيحين إدعى من حديث علي رضي الله عنه في ق ص ة حاطب مع الضعيف حاطب نبي ا بدر رضي الله ت عنه ا ل ى ع عمله بعد مع ا م ر أ ة سر غزو النبي صليب ل م ك ة كاجره ا ل م ر أ ة كشف سلحف قال عمر بن عمر رضي الله وقال رسول الله دعني أ ض ر ب عنق هذا المنافق دعني أ ض ر ب عنق هذا المنافق فقال, فقال صلى الله عليه وسلم لعله شهد بدرا يبين ان كل ا ل ص ح ا ب ة الذين شهدوا بدرا غفر له أ و م ا يدريكم أ ن الله اطلع إ ل ى اهل بدر فقال اعماله ما شئتم فقد غفرتم هذه بعض فضائل ا ل ص ح ا ب ة في س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فمن افضل ا ل ص ح ا ب ة ر ض و ا الله تعالى عليهم ب إ ج م ا ل من أ ف ض ل ا ل ص ح ا ب ة سيدنا ابو بكر رضي الله عنه ثم ث م عم ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم اجمعين ثم العشر حتى يؤديه العشر يعني به م ا ل ع ش ر ة ا ل ع ش ر ة دول هم ايه المبشرين بالدين نطلع حد لا يعطي هذه ا ل ع ش ر ة كاملين وهذا الكتاب لهم ان شاء الله واكملوا أ ك م ه ذ يعني وأكمل إن شاء الله المر القادمة في ايه في, في عد يعني فضائل اصحاب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ثم نتكلم عن الذين ينتقصون اصحاب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وعقائدهم و ت ب ي ن ب ا ص ل ه الذي هم عليه من من سيعد العشر بشرط التمام بشرط التمام、هم. لا أ د م ب ر ح ت ك و أ خ ذ ب ر ح ت ك ا ل ه م العشره يتعذب سيدنا ل الله ع ز ي ه وسلم وع وعثمان ماشي. ماشي لا لا بس هو كذا تفضل سيدنا ثلاثه و ا ز س ا ل ص و ا ماشي طرحه بن عبيد الله جميل ا زوير ا ل عوام زوير العولاء كان ايه حوالي النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام طبعا ا عبيد الله ا ل ل ي دافع عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بيد ه م ع ا س م <تصفح> ن ه ل ه ا ص و ه يوم ا ل ش ساعه بنادي و ق ف كني ساعه بنادي و ق ف ص ايه لا لا كنيته يا ا خ و ن ي كنيتي كنيتي الكتاب الثاني دق دق اللي هيقوله العرش ابو اسحاق احسن ابو اسحاق صاحب ك ن ك ن ا ي ك و د ي ن ا م س ع د ه ويسعى ويسعى ويسعى ويسعى و ي س ح ا و ي ب ع ى و ن ت قلت من ا ل ا ي س ع ى ويسعى ويسعى و ي س ع ويسعى ويسعى و ي س ويسعى ويسعى ويسعى ويسعى ويسعى ويسعى ويسعى ويسعى ع ى و ا س ع ى ويسعى ويسعى و ي ا ع ى ويسعى ويسعى و ي س ا ى و ع ى و ا س ع ى ويسعى ويسعى ويسعى ويسعى ويسعى س ع ى ويسعى ي س بس هو هيكبر ل أ ن هو اللي ا ه و اللي افترض من السماء هؤلاء هم ا ل ع ش ب ه بتروح ن ح ف ظ أ س م ا ء هؤلاء السحاب ة يعني معلش ي يعني, يعني لا باس ان نتعاتب لو احنا أ ر د ن ا ان احنا نعجز انت و د ز ي د تتمني مين ده هو, له ده ده ده. هو له كتاب لهذا ل ا هو له كتابنا م ل م ر الماضي خلته ده هو ده. فاحنا لو, يعني لو اردنا ان ا نعد ن ي حد تاني بلشنا س ذ ك ر من هو الحد ا ل تاني لان كلكم تعرفوه ا بالعودة البالة ونجد تشكيلة ل والكلام ذلك فوضل والعزب الله ومنهم انهم اكثر منهم بقى نعيد يعني ي غ ا ل ا ل أ في الاصيال ا ل أ حتى كان اعلم ما شاء الله ذ ا ك ر ت طويله فنسال الله تعالى أ ن يرضى عن أ ص ح ا ب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وان يحفظ ن ا لهم على خير شكرا لكي ل تعالى الموضوع ل ه هذا أ ت ك ل م عن فضائل اهل البيت فضائل ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم المره القادمه ان شاء الله وذكر بعد فضائل أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم أ س ا ل الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا و أ ن يعلمنا أ ن ي ف ع ن ا و أ ن يزيدنا علما صلى الله على نبينا محمد واله والحمد لله رب العالمين